بسم الله الرحمن الرحيم قاصم من تلك آيات الكتاب المبين لعلك باع نفسك ألا يكون مؤمناً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 فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَحْكِمَ أَمْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَو分别 الأرض كم أم بسنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْوَعِيزُ وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي أَلْقِنَا الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَسْتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْعِمُونَ وَإِنَّهُمْ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 إِنِّي تَصَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي إِسْرَاءَءِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفزعون آئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منطلبون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أنفر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين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 كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب روسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وَأَلُعَلَيْهِمْ نَبَأِ بَرَاهِمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْلَمَ فَنَظَلُ لَهَا عَاقِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُنَكُمْ إِبْتَدَعُونَ أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أترايتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون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 إِنَّ يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَل لِّي مِيرَاثَ جَنَّةٍ نَّعِيمٍ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ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 من دون الله اليوم صرونكم أو ينتصرون فكُبِّبوا فيها هم والقانون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَكِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أقوهم لوطن ألا تستقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأضيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَاتَ الْمُبْسَلِيمِ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا اسْتَقِيمُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كثفا من السماي إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الغلة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 على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي جبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إفرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين